يُغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل سبِّل إن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلا يُؤخَرَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعوتُ قَوْمِي لِيَنَوُوا وَلَهَا رَبُّ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاء وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن دعوتهم جهارا ثم إن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 وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَدَخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ